ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذالک الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون الیه مرجعکم جميعا الیه مرجعکم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب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 فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائَنَا فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُنَّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْضُرُّ دَعَانَ دَعَانَ لِجَمْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا, مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلפו ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَنْتَظِرُوا من المنتظرين وإذا أذق الناس رحمة من بعد ضرأة مستهم إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا.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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس يا أيها الناس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 كذلك انفصلوا الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده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 مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فإن ناتفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحط قل لله يهدي للحط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 في <تصفيق> العالم الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوا فكف An... Um... in هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك نفسي ضرموا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمم أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة إلا بما كنتم تكسبون ويستنبهونك أحق هم يَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ على الناس وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوٰ ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود إلا كنا عليكم شهودا إذ تفغن فيه وما يعذب عرب بك من مثقال ذرة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 ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ, يا قوم إِن كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كَذَلِكَ نطبع على قلوب دين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم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 فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المصريين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 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومك ما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبالتهم وأطيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأمواله زينته وأمواله في الحياة الدنيا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكِ رَبَّنَا طُمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتُدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا فاستقيما ولا تتبعان سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدما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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وانك فيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوا إن أبني إسرائيل مبوا أصدقهم ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 ولو جاءتهم كل آية حتى يره العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كَشَفْنَا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتاعناهم إلى حين ولو جاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوفقم وأمرت أن أكون من المؤمنين